حصرياً على موقع دي جي كيمو بطه لو تعمل لعدام ضغط حضرات افتدى مهي مش بالعضلات خفه شوية للدعراق ضم الشف ما دعوه جاشق وعينة بطار لقعت على الستري هدويت سوحت لما قابلتك وقت مسحت اول ما انا في الدبلة فتحت قلت انا قاس طلت واتكلمت بمبرد بنت لأ مش طالك اراف عن نت ابقى اشوفك تاني بتلت يا عم الكارك <تصفيق> حورت وبمطوة وكل بتصورت هبت منك وتهورت في بدايتي قولت عورت وخدت العالي ما تقولش ده اللي يقول يا لما بيعملش وانت اساسا ما بتفعلهش بطل كدب بقى ما تكرفش ركين وهداني حضرات اس ما هي مش بالعضلات خفتو شوية الاستعراض في الجيم عندكم رياضة شوفوا نفسكم فيها بلا ليين منفوخ بالبروتين حو أنسلكن هزت مين عضل القلب ما لش تمرن وانا بغضيها ما بلاش ذكرت تسكن ان عاش جوة الخمسة بتعوجاش عم بيجا تمرن أم بيقول خط حبة الناس ما بعو تلف برناد شرف نصير سمح الامه ده مرياس اقطع المحطه الجار وخطط شنبه بيها وهوا كم من شهر بينا وناو اكثر وقت بنفسك لو تعمل عضمضم مبلاش ما بلاش واحسن لك بقى ما تدوقهاش ما هناك بماش ضم الشف ما تعوجاش وعلى برضه ابطال لو لنا حق اكيد مضطر فاكر ايه يا زماله ما فل الصحه وعال العلو والقلب حديد اخوات على مبدا ورجوله وثبات ما يابا على حالات جاي منكم تلعبوا جولات حددوا مواعيد ما تخافش ده بلاستيك وما بيعورش ده مسدس ميه ومش رش حتى على اللي ما تقدرش ده لعبه يا انس لا فشت ده انا يا ابن بازر ولا كاشم امال لو ده انت دبه بس تخربش دي ديغاز هتموت واعمل لك ايه ما نفوت بطل تكرف على مظبوط لا وشك كوره واصوت لو هبت منك بتعيط يختفي ليه على السحب تخيف بس في سرتي يا ومجري العيب سنب يا على سنك عاملين تحت دلنا سكر فين مش شايفين مش محتمدين صارف خانها دخين ولا حد شغلنا ما صبيت والتقديرنا عملنا صيت مش بكذلك ولا مقريط حب الناس يبقى على رصيد كلها شهدلنا الخانكة معروف افضل ملاش مالكة اسعى عن سلحكة بشاكة تامر الامة شنية وسلكة بيض من فل دقلنا على حسه احنا مسيطرنا من سخرنا لحد الضهر سمحت اما تكبرنا كبرنا قصاد الكل تعوزك تاخد خطه تضربت عليك محمد القمشطه الوجه وكريم القمش عبد الغوري ده ينخصم ما بلاش هنا تيجي تعمل فيها خفاش سيبك ده النصر الأمش اللي على وشك جايين معروف اسمه